اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونجني عليك الخير كلهم نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يحجر اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد ترجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار قل حق اللهم لك الحمد كما يبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما يبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد, بالقرآن، ولك الحمد بالمال والاهل والغنيم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد انه تنور السماوات والارض بنورك ولك الحمد أن قيوم السماوات والأرض, والأرض فيه ولك الحمد أن الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وكلامك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق, والنبي حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسمعنا وبك آمنا judged olejka to o ile ile o أنت المقدم وأنت المؤذر لا إله إلى آسين الله لا لا اللهم لك الحمد آسيني. كله ولك الشكر كله ولك وإليك يرجع الأمر كل على فاهل يروه فأهل أن واهل وأهل أن تعبد وانت على كل شيء, شيء قدير اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد على ان وفقتنا لكتابك كتابك الكريم اللهم لك الحمد على ان وفقتنا لكتابك المجيد اللهم لك الحمد على ان وفقتنا لختام كتابك المجيد اللهم لك الحمد على وفقتنا على وتن ختام كلامك المجيد <تصفيق> الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف اللهم إنك عفو اللهم <سؤال> إنك عفو تحب العفو <سؤال> فاعف عنا اللهم <سؤال> إنك عفو العفو اللهم أعتق رقاب ذوينا آمنا من النار اللهم أعتق رقاب من مما اللهم أعتق رقاب أسوانا المسلمين جميعا من النار اللهم تأخذنا إن نسينا أو أغطرنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاق لنا به وعفو عنا عنا وارحمنا وعفو أقلنا وقفر لنا وارحمنا مولانا, مولانا مولانا لا تعذبنا, مولانا لا تعذبنا اللهم ارحمنا الله فيملك بنا راح ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت المقادير اللهم أدي نفوس لا تقوى وزكها أنت خير من زكاها Szanowna Pani Wysoka Szanowna Pani Wysoka Szanowna Pani Wysoka Szanowna ولا تدع فينا ولا بيننا ولا معنا ولا مننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجيك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجيك الكريم مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنجات العيون اللهم بديع السماوات والأرض فالجلال والإكرام. جلالك ونور وجهك أن تنزل قلوبنا وكتابك كما علمتنا وارزقنا أن نتلوه على النهو الذي يرسل تنور بكتابك ابصارنا وأن تطلق به أمسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبدادنا فإنه لا يعين غير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امورنا وتلهم بها شأننا وتصلح بها شأننا وتحفظ بها غائبنا وتزكي بها عملنا, وتزكي بها عملنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها المتنانا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم الله فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوه المضطرين رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما ارحمنا <تصفيق> برحمة بها من سواك اللهم اغمنا بحلالك عن عرامك وبطاعتك عن واكفنا بفضك وجودك وكرمك عن سواك اللهم انك تعلم سرنا وعليا اللهم الله انك تعلم والأوال من قناة اللهم انك تعلم سرنا وعلمنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤالنا وتعلم ما في نفوسنا اللهم, اللهم انا نسالك, نسألك ايمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم انه لا يصيبنا الا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والاكرام نسأل موجبات ما هو حمتي وعزاي والسلامة من كل إثم والغنى من كل من نسأل كل غزب الجنة والنجاة من النار اللهم مقصنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين ما صيني. ومن طاعتك ما تملهنا به زلتك ومن اليقين ما تروي علينا مصائب الدنيا ومتّعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بدأ ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل دعونا على من ظلمنا وانصرنا على من ولا تجعل الدنيا مكبر ربنا ولا مغل رعبنا ولا غاية رغبتنا ولا تصغلق علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا برغبتك يا أرحم الرحيم الله الله اللهم أرحمنا بالعلم الله وزينا بالحلم واكرمنا, وأكرمنا بالتقوى وجملنا بِالْعَافِيَةِ اللهم عَلِّمْنَا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لك الحمد على الحد كل حال ونعوذ بك من حال اهل اللهم نعوذ بك من اللهم اجعل زماننا جمعا مقبولا ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا مقروما يا حي يا قيوم شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم انصر ثواب ما قرانه من القران العظيم الى نبيك وحبيبك وصفوتك من خلق مولانا محمد عليه الصلاه والسلام وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذريتي يا رب العالمين ونسألك اللهم أن تجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى آبائنا وأماتنا ومشايحنا وأزواجنا, وأزواجنا وأولادنا وإخواننا المسلمين الذين سبقونا بالإيمان واي فمتك ورضوانك عليهم اللهم اصلح ولاه المسلمين وارفعهم للعدل في رعاياهم والاحسان اليهم والشفقه عليهم والرفق بهم والعنايه بمصالحهم وحبدهم من الرعايه وحبب الرعايه اليهم ارزقهم البطالة الصالحه التي تهديهم الى الحق والخير وتعينهم عليه ووفقهم الى صراطك المستقيم والى العمل بامقام دينك القويم انك انت السميع العليم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الجرام عليك اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا ولا تخيب فيك رجاء وبلغنا لما ربنا ووسع ارزاقنا ووسع ارزاقنا وقنا عذابنا رزقتنا اللهم اقبل توبتنا اللهم اقبل, توبتنا، الله أقبل, توبتنا، الله أقبل توبتنا، حوبتنا وارفع درجتنا وثبت حرجتنا وحق إيماننا وثق الموازيننا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء ونسألك الصدر على البلاء ونسألك منازل الشهداء اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبذل ومن غلبة الدين وطلع الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك نلنا بفضلكم المن سواك اللهم لا تجعلنا لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا ارحته ولا محتاجا الا اعطيته ولا تائبا الا قبلته ولا عاصيا الا هديته ولا غائبا الا وردته ولا مديونا الا سددت دينا ولا حاجه من إِذْ تُجْرِيَ الْأَعْرَجُ الْأَرْضُ الْعَالِيَةُ الَّتِي كَانَتْ أَعْرَجٌ ازمنه المدينة وجعلنا فيه من الفائزين اللهم إنا عبيد بنو عبيد بنو إماءك واصينا بيد يد باض فينا حكم عدل فينا قطاع أسألك, أسألك اللهم بكل أسألك اسم هو أنك أنك أنك سميت أنك به سميت نفسك, نفسك أو أنزلته, أنزلته في كتابك كتاب أو علمته, علمته احد من خلقك خلق أو استوخرت به في, في يلبي عندي الغيب عندي, عندي, عندي, عندي أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ربي وجلال ذاذا سننا اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا منه ما وارزقنا تلاوته الليل النهار الوجه الذي يرضيك اللهم اجعل القران حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القران حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القران حجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا اللهم لنا فتلنانا اللهم اجعل القران لنا في القبر مبلسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة هادئا ورفيقا وعن النيران سترا وحجابا وإلى الخيرات وإلى رأي رأي كلها Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie والفاضلين ولا تجعلنا ممن استهواته الشياطين وشغلت به الدنيا عل الدين فاصبح من المنادين اللهم امنا اللهم وحم امنا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 هم بددا ولا منهم من أحدا اللهم انهم في البلاء فكثروا فيها الخسار تصب عليهم يا ربنا اللهم كل في إخواننا في الصوم، اللهم اللهم كن ولا المسلمين في ليبيا وسوريا اللهم اقن ضماء و قوي شوكتهم واعبر رايتهم وسدد رميتهم واقصص على عدوك وعدوهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعجل بلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام اللهم اجعل بلدنا أمن أمانا سلما سلاما سخاء رفاءا وسائر بلاد المسلمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب ما يصفون وسلام على المرسدين والحمد للدولاي رب العالمين